وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَرِّينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّهُ لَنُكَلِّمُكَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنتم من الصادقين قال ربي اعلم بما تعملون فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ نُّوِيبٍ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْذِيرُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وانه لفي زبور الاولين اولم يكن لهم ايه ان يعلموا لما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 نغمسنين ثم جاء غم ما كانوا يعدون